وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُولُونَ سَنُهْدِيهِمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَمَرِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ومن ما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أقلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين كتاب يفرحون بما أُنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدع وأليه ما وكذلك أن حكما عربيا ولئن اتبعت بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا وجعلنا لهم أسواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء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 وسيعلم الكفار منع قبادار ويقول الذين كفروا استمر سلا قل كفّا بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن غير